إِ قُولُ إلَّا أَتَرَكَ دَعْضُ آالِهَتِناَا بِسُ قَالَ إِن أُشْتِدُ الواهَا وَشْحَدُ أَن بَرٍ أُم مِن تَكِيدُونَ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ على اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ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 أَلَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهُمُ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ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 اتنهانا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباءنا واننا في شك مما تدعون اليه مرئيا